وسعيرة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرة عيني يشرب بها عباد الله يفجرنها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا ويطعمون الطعم على حبه مسكينا ويتيموا أسيرا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 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم سبتهم لئل أمن ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضرا واستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقىهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا إن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 ثقيل نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الا ان يشاء